وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةٍ يعني وي بحث بك وقته خدتك وثي ملائكة عندك أزم أزد خليفاك كما تعرضينا أف خليفاكي أعدام أودن. أعداما وزريتاوي جيلا كدب جيلا دي رادئت أف جيلا دبت خليفه دي قالوا ملائكه غوت اقصرها كبير بيا بزن نكو انكاركرن واعتراض السر امري خذكر قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء اي رب توى ذي ديكي عربيدا عن هندك وذي كيات عربيدا فسالت عربي بكم خينا برجل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أم أنت تتكي يا رب تسبح تتكي أو تسبحها لأل حمدية أم بي سبحان الله وبحمده أم تقديس تتكي تسبح تنزيح في الإخصة في الإخصة ما هو موزي تقديس ما هو تقشكرنا ومظننا أم تتكيب أم تديرت موزي ما هو موزي قال إني تعلموا ما لا تعلمون قد يقول أزم أسوي تشتي الظالم أو تشتهي النصان جالك تشتي تهين البروات برزن أسوان تشتاج الظالم